وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَنَسُوا فَأَوَاكُمْ ذُو الْقُوَّةِ بَيْنَ النَّاسِ عَرِيضًا وَرَزَقْهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ لَعَلَّهُمْ Heartless uh -oh. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُدْخِلُوكَ Yeah. <laughs> فأمطر على One night.